أظن ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإلّا مسه الشر فلا يوسق نوق ولَإِن أذقناه رحمةٌ إِنَّا مِنْ بَعْد ضَرَّاء مَسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِ لي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولنرجع إلى ربي إن لي عنده للحسن فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا